صلوا صلوا على الرسول ولد ساره الباتول صلوا صلوا على الرسول ولد ساره الباتول يا حبيب الله محمد أمر طاع عرض طول صلوا صلوا على الرسول الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصلاة رسول في الصباح والمساء ولهذا كان من أذكار الصباح والمساء الصلاة عليه عشرا في الصباح وعشرا في المساء من الأذكار وبعد ذلك زد كما تشاء فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة وكذلك يشمل الإكثار لذكره يشمل الاكتار من الاطلاع وقراءة وتلاوة سيرته عليه السلام وأخباره وصفته ومعيشته وأحواله وأخلاقه أيها الأخوة الناس اليوم عندما يحبون ممثلا من الممثلين أو مغنيا من المغنين أو سافلا أو سافلة من السافلات والساقطات يشترون الكتب والافلام التي تتكلم عن حياه هؤلاء الناس مهما عظمت قيمتها اليس كذلك ياخذون شريط يتكلم عن حياه اللاعب الفلاني واهم الأهداف التي سجلها وكتاب عن حياه المغني والممثل الفلاني من ميلاده إلى وفاته ويقرؤونها باعجاب عجيب وأخلاق رسول الله وشمائله وسيرته واخباره واخلاقه وفضائله مهجوره لا يكاد يطلع عليها الا النزر اليسير من المسلمين هل هذه محبه هل هذا صدق هل هذا اخلاص هل نحن صادقين فعلا ومنها ايضا من من علامات محبه الرسول صلى الله عليه وسلم الشوق إلى لقائه صلى الله عليه وسلم فكل حبيب يحب لقاء حبيبه ولهذا ورد في حديث الأشعريين الذين قدموا من اليمن أبو موسى الأشعري وأصحابه أنهم كانوا عند قدمهم إلى المدينة كانوا يرتجزون ماذا يقولون في رجزا في الطريق يقولون غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه كانوا يمنون أنفسهم بلقاء الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقدمون إلى المدينة نحن نحب رسول الله ونتمنى لقاءه في الجنة نسأل الله أن يجمعنا به في الجنة نحن مشتاقون اليه عليه الصلاة والسلام اشتياقا عظيما نسأل الله من وراء هذا الاشتياق أن يرزقنا مرافقتهم في الجنة وكان صحابة رسول الله إذا ذكروه خشعوا وقشعرت جلودهم وانقبضت وانقبضت أنفسهم حسرة عليه وكانوا إذا تذكروه بكوا من شدة الفراق وكذلك كان حال كثير من الشاب صلوا صلوا عن رسول والد الزهر البتون يا حبيب الله كيف تناسحبك كيف وانت بقلبي حبك كيف يلي حبك فاق كيف انسى حبك مش معقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حبك كيف تناسحبك كيف وانت بقلبي حب كيف يلي حبك فاقل كيف انسى حبك مش معقول مش معقول صلو صلو الرسول ولد السهل البتول صلوا صلوا يا حبيب الله محمد أمر محمد ابو محمد يا حبيب الله محمد امرك طاع طول صلوا صلوا على الرسول ولد الزهراء البتول صلوا صلوا على الرسول Motto: Dzieci, duchy, duchy, duchy. Czemu? Czemu? Czemu?